وألقى في الأرض رعاتي أن تمد بكم وأنهرا وأنهروا وسبل لعلكم تهتدون وعلامات وبندمهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعْدُو نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَعْصُوْهَا إِنَّ اللَّهَ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير رحيم وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا وهم مستكبرون لا درم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أتاقير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوما من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء مازرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليه مستقف من فوقهم فقر عليه مستقف وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون